الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن ما كذلك رزق لك في أمتي قد خلت من قبلها قوم لتجتلوا عليهم لتجتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهو وَأُمِيَّتْ فُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ مَتَّعْبٌ وَلَوْ أَنَّكُرْ أَنَّ قرآنا سُيِّرَتْ فِي الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ بَلِ لله ولم يجازي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصير بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعلموا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 وجعلوا لله شركاء كل سموم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوون بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السمين وما يضل الله فما له من غض لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يا شفق ولا عذاب الآخرة يا شق وما لهم من الله من